سيقو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً لهم الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون